في هذا المسجد كان بيركب معايا العربية واحنا عادة نخدو في الطريق واحنا جايين شاب ما شاء الله لا قوة إلا بالله أحسبه من الصالحين ولا أزكي على الله أحدا الابتسامة كانت لا تفارق وجهه سبحان الله قد رمضان صيام وقيام وتهجد واعتكف العشر الأواخر وخرج من المعتكف إلى القبر خرج أبضى أول يوم العيد في الليلة دي والدته بتقول أنه قال لها اثبت المنبه على ساعة ثلاثة ونصف عشان عايز الليلة دي ما من ضعش مني قالت فأمل وحده من غير منبه وأخذ في الصلاة إلى قرابة الفجر نزل أذن للفجر وصلى الفجر وبعد كده أصبح صائم وراح في الطريق مع بعض أصحابه رحين لصفر علشان يقابل احد اخوانه في الله لكن عاجلته المنية وحدث حادث لقي فيه حتفه احسبه هو الفائز الاول في هذا الشهر محمد بعت رسالة لكل واحد مننا الرسالة مؤداها يا إخواني لمثل هذا فأعدوا رسالة بتقول لازم الواحد مننا يفوق ولازم يقف مع نفسه وقفة أنا بقول والمعنى ده وأنا في جنسته بقى مسيطر علي قلت صفاه فاصطفاه طهر برمضان وأعمال رمضان فلما صفا استفأ عشان يبقى بعيد عن الفتن والمشاكل وكل واحد مننا أضرب حاله بعد أسبوع من رمضان كيف تغير الحال إنما هو ربنا سبحانه وتعالى من علي بهذه المن بهذا الاستفاء لأنه كل بشاير حسن الخاتمة كانت واضحة جدا في هذا المشهد من الحاجات اللي اثرت فيها جدا لو انا بسأل الاخوة بقول لهم اكتر حاجة كنتوا بتحسوا ان محمد كان واضح قوي فيها من الاعمال الصالحة قالوا كان حريص جدا على هداية الناس دايما يجي الدرس يجيب مع واحد يجيب مع اتنين يتكلم مع الناس فالامر اللي اثر فيه قوي ان هو كان بيحضر الدرس بيني وبينه حب جالي واحد واحنا على قبره وابكاني وقال لي يا شيخ محمد كان بيحبك وكان بيحب بالناس فيك وكان دايما ينقل القصص او الاشياء اللي انت كنت بتوردها في الدرس روحت لقيت واحد لي على الايميل يقول لي كان اكتر حاجة بينقلها عنك قصص موت الفجأة وما كانش عارف انه هو حينال نفس هذا المصير ويموت فجأة اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم إنه الآن عندك وأنت أحن عليه منا وأرحم به منا فاللهم إني أسألك له الفردوس الأعلى ورفقة خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة زي ما بقول بتقول حاجات كتير قوي بتقول إن الزمن ده زمن تمحيص يعني إيه تمحيص يعني الحلو ربنا سبحانه وتعالى بيمشيه ولو مش هيقدر على الفتن اللي حتقابله بيصطفيه والوحش بيزيد خبث وبيزيد بعد ربنا قال لياميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب يا ترى وانت من أنهي فريق من الجوا خبث حدث كتير أوي شفها من نفسه ولا من فريق الصالحين المتقين الطيبين ليميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه يبعد أوي يطرد أوي يزيد في خبثه فيجعله في جهنم اللهم ملطف بنا يا جماعة عايزين نقف وقفة ونشوف احنا من أنه فريق احنا من الفائزين ولا من الخاسرين الآية ربنا سبحانه وتعالى في آخرها ليه الأولئك هم الخاسرون مين اللي خسر ومين اللي فاز هل فزت برمضان هذا العام حاسس انك حصلت ايه في رمضان السنة دي طلعت منه بايه ايه اكتر حاجة تغيرت فيها ايه هدفك الإيمان من دلوقتي للسنة الإيمانية اللي انت عايش فيها انا عملت السبيان وسألت الناس يا جماعة فستوا برمضان السنة دي ايه اكتر حاجة طلعتوا بيها ناس قالت الحمد لله اورادي في العبادة بقت افضل بكتير بس حاسس ان قلبي لسه ما تصلحش ناس قالت اكتر حاجة اطلعت بيها هالسنة دي ان انا عرفت ادي ايه انا مقصر ومفرط في جنب الله ليه ما بقاش زي ما كنت كده في رمضان ليه ما يبقاش صلاة القيام زي صلاة الفرض عندي ليه ليه المصحف مش في اديا زي ما كنت بقرا في رمضان ليه ما يبقاش عندي ارادة الخير للناس والبر بيهم زي ما كنت في رمضان ليه انقطع عن العبادات دي بعد ما دقت حلوتها في رمضان الناس قالت انا عمري ما كنت اتخيل ان ربنا يفتح عليا ويمني علي, ويمن علي بالطاعات دي ان انا اجي امسك المصحف الائي نفسي ارد بالاجزاء الكثير اللي ما كنتش اتصور ابدا ان اعملها ناس كانت أول بدايتهم الحقيقية مع ربنا في رمضان اللي فات وفي منتهى السعادة واحد يقول أنا أول مرة أختم أكثر من ختمتين أنا ما كنتش أتصور أن أنا أعمل الكلام ده في ناس قالت أكتر حاجة طلعت بيها من رمضان السنة دي إن أنا بقيت أكثر محاسبة لنفسي وحسيت بمعاني في قلبي اتغيرت كثير قوي بقيت اكتر رضا عن ربنا حسيت بمعنى رضيت بالله رب الناس قالت انا طلعت من رمضان السنة دي بشوق شوق للطاعة رغبة في الاستمرار نفسي احافظ على نفس الاوراد او على الاقل يبقى لي ورد ثابت حسيت بحماس وإقبال على القرآن بالذات ذقت حلاوة ايمان عمر ما دقت زيها في حياتي الناس طلعت من رمضان السنة دي وفي قلبي معاني من اسماء ربنا وصفاته انا اترسخ في قلبي اسم ربنا الغني والله بجد ربنا غني عن عبادتنا ربنا غني عنا وانا فقير غلبان اوي لما ببعتلي الرحمة اشتغل لما تطرفع عني مش عارف اعمل حاجة انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد سبحانه ناس قالت انا طلعت من رمضان السنة دي فاهم يعني ايه لا حول ولا قوة الا بالله فعلا فعلا لا بحولي ولا بقوتي يقول لما كنت بستعين بربنا اكتر ويا رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحصتي يعني ايه المعنى ده ربنا فتح علي ابواب عجيبة في الطاعات السنة دي فمرت كتير انا رأي ان الفائز الاول من رمضان هذا العام هو الذي صفاه فاصطفاه فوقاه السيئات والفتن وأعطاه سؤله فأعطق رقبته وبلغه الجنة ثم حماه هو كده اللي ربنا حماه من الفتن هو ده الفائز الأول مش محمد بس كل واحد خرج من رمضان وهو عامل حواجز وسدود تجاه المعاصي والسيئات والفتن هو ذا الفائز الأول تعالوا نشوف العشر الأوائل تعالوا نحس كأننا دلوقتي في احتفالية كبيرة قوي وبتتوزع الجوائز ونشوف مين اللي فازوا ومنهم العشر الأوائل من رمضان هذا العام أولهم أهل التسكية اللي صفاه ربنا يقول إيه ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا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 جزاء اللي طهر نفسه اللي حط ايده على عيبه اللي فهم نفسه اللي دعا ربه انه ياتيه فسكيه نفسه اللهم آتي نفوسنا تقوى وزكها انت خير من زكاها يا ترى حطيت ايدك على عيبك فهمت انت مين عرفت تعملها ازاي انت مثلا بصيت لقيت نفسك كسول في الطاعة يعني بتقوم نفسك بشق الأنفس كسول تقول إيه ده دي علامة نفاق ربنا يقول عنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كثالة الكسل دي علامة من علامات ليه النفاق ينفع كده ترضى بالدرك الأسفل من النار ترضى تبقى فيك خصلة من خصال النفاق لأ ما ينفعش عارف تعبك تعيبك أوه. هتعمل ايه انا لازم اتنشط فطاعة ربنا انا لازم المعنى ده ما يبقاش جوايا انا لازم اشحز همتي عشان ما يبقاش كسول فطاعته يعمل ايه هحفظ على الصلاة في اول اوقاتها لازم يبقى ليه ورد ثابت من القرآن لازم يبقى ليه ورد من النوافل لازم اعمل حاجة مش هكسر عشان ما بقاش على هذا الخطر الكبير ده عرف عيبه وحيشتغل عليه طول الوقت بس هو ده اللي فاز واحد تاني لقى نفسه في بط في الطاعة ده مش كفلان ده مش ما بيقومش لا يقوم بس رجلة قيلة بطيء في طاعة بطيء في طاعة الله وبص لقى نفسه لما تهجم عليه الفتن يخش عليها في صدره سريع في معصية الله يرجع نفسه يقول ايه ده مش هي دي علامة المعذبين في القبر مش عمل الصالح هيأتيني فيقول فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله فجزاك الله خيرا وعمل الفاجر وعمل الكافر يأتيه في أسوأ صورة أسود الوجه منتن الرائحة فيقول أنا عملك الخبيث فوالله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله فجذاك الله شر عايز العذاب ده في القبر يقف مع نفسه واقفه يقول لا مش هينفع إن أنا بعذب في القبر مش هينفع لأن القبر أول منازل الآخرة فإذا صلح صلحة ما بعده وإذا فسد فسد ما بعده أنا مش حرضة لنفسي بالحال ده لازم أبقى سريع في طاعة ربنا فيبتدي يشحذ همته ويبتدي يتغير ويبتدي يبادر في الطاعات يبقى من المسارعين في الخيرات واحد يقول له في جنازة النهاردة يجري يشيعها واحد يقول له تعال نروح عيادة مرضى تعالى نعمل عمل بر تعالى ننفق في سبيل الله تعالى بنا نؤمن ساعة سريع في طاعة الله انما لما تيجي بقى المعاصي واحد يتصل من شلة الانس واحد يبتدي يلاقي في نفسه الروغان والزيغ ونفسه تحدثه بالمعاصي القديمة ويبتدي في خيالاته يعيش المعاصي وي ويه ويه ويه تلاقيه بقى همدان بطيء لو وقع يقع بعض مراحل كتير قوي مش طايق كارح بطيء في معصية الله هو ده المعنى عرفت عيبك عرفته عرفت ازاي تعالجه هو ده قد أفلح من تذكر اللي قارف يزكي نفسه بالإسلوب ده واحد ثالث يلاقي نفسه شحيحة نفسه بخيلة والشح مش معناه انه هو ما بيطلعش فلوس لا الشح النفس تؤمره دايما بالإحجام انه ما يعملش حاجة عنده شح بخيل بانه يبذل اي حاجة ربنا فلما يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه النساء وصعه الألبان لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد الأبدا إيه ده؟ يعني ما يبقاش مؤمن؟ يعني ممكن يبقى فاسق؟ يعني ممكن يبقى منافق؟ يعني ممكن الشح ده يجره يبقى يقع أعمال كفر؟ آه. ترضى لا طيب يبتدي يرغب نفسه ويقول شوف ربنا قال ايه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وانا لازم ابقى من اهل الفلاح وانا لازم انجح مع ربنا يعني ايه الفلاح ناجح مع ربنا انا لازم انجح مع ربنا ياخد القرار يغير من نفسه قرار تغييري من رمضان السنة دي لازم افلح لازم انجح مش حرض النفس بالدون مش حرض النفس بالخسران لما نعطى الدنيا في ديننا ياخد القرار حتبقى بينه وبين ربنا السنادي قصة نجاح في ايه؟ ده في طلب علم وده في عبادة وده في دعوة وده في شغله وده في بره وده في أعمال الخير اللي بيقوم بيها لازم أنجح السنادي لازم أحط لنفسي هدف أنا السنادي ححبث خمس جزاء من القرآن أنا السنادي حختم القرآن أنا السنادي حخلص نجاح باب من أبواب العلم أنا الثنادي عايز أتعلم أسماء ربنا وصفاته أنا الثنادي لازم أوثق علاقتي قوي بربنا كفاية كذا ياخد القرار وتبقى قصة نجاح مع ربنا واحد رابع يلاقي نفسه بتحب قوي إن الناس تعرف أعماله إنه يقول أطول صلتها في حياتي صلتها دي. انا كنت بصلي الاول بجزء وبعد كده روحت هكت لي مش عارف بكم جزء انا كذا يحب قوي وهو في المكان الفلاني الناس تشوفه او يحدث بعمله يقول الله دي قفة الرياء ما هو كده ابقى وقعت في الشرك الاصغر ولما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المسند وصححه الارموت قال صلى الله عليه وسلم إن أخوة فما أصاف عليكم الشرك الأصغر الرياء يقول الله يوم القيامة إذا جز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء خليه يديلك لك بقى الثواب بتشتغل عند الناس خلي الناس انفعك يعمل إيه ده أنا عرفت أن أنا مرائي أو عندي شبه الرياء برضو يعني نفسي كل شوية كده عايزة عايزة تقول دلوقتي ها عايزة أنت أقول أنا عملت السنة دي والموقف ده وعايزة أنت أقول يا جماعة والله مش عارفين ده أنا كان في لحظة كده حصيتها يا عمسك وتتلم خليك فعالك هو كده فيبتلي يلاقي النزوع ده في نفسه يبقى ياخد القرار ايه القرار أنا لازم أتعلم الإخلاص أتعلم الإخلاص بأن أنا أول حاجة أخلص قلبي من التفاته للناس الناس مش لازم يكون لهم قدر عندي قدر في قلبي احترمهم واقرهم واعطيهم حقوقهم كبشر كأقارب كأصدقاء كمسلمين لكن ما وزن في قلبي ما يفرقش معايا بص مش بص لي هعمل بيهم ايه عباد زي زيهم اتعلم المعنى عشان اطلع شبهة الرياء من نفسي وابتدي أسعى في الإخلاص أعمل إيه؟ أتعلم أنه يبقى لي عمل خضيئة عمل سر أعمل حاجة كده بيني وبالربنا محدش مطلع عليها أتعلم الإخلاص فيها أرجو الله عز وجل وأدعوه كثيرا أن يبلغني الإخلاص في عملي والصدق أحاول على قدر المستطاع أني أجود عملي عشان لما يوضع بين يدي ربي يكون في أحلى ما يكون عارفين السيدة عائشة لما كانت تمسك المال اللي حتتصدق بيه تروح عاملة مطيبات تحط في العطر تقول إنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد السائز هو كده عايزك تمسك انت عملك وتعمل كده عليه وتجيب إذاست العطر العطر ده المعاني الإيمانية الحلوة المفروض تبقى في قلبك وتعطر بها عملك بحيث انه يبقى اجود ما يكون احلى ما يكون يبقى تتعلم خشوع في صلاة تتعلم في الصدقة البذل وما يبقاش في شح نفس والمعاني دي فهمت؟ الفائز الاول من رمضان هذا العام هو اللي فهم نفسه فسعى في تذكيتها طيب عايزين ناخد واجب عملي على الحطة دي هعمل ايه عايزة حاجتين. أول حاجة وقف حساب معطبة مع النفس. بالذات في التوقيت ده خلاص بعد أسبوع العيد والاجازات والخروجات والأهل والأحباب ووي, ووي, ووي. خلصنا بقى. يلا، وقف وقفه. وابتدي شوف. نوي عليه. نوي تمشيها ازاي هتمشيها صح المرة دي؟ ولا لسه عندك المشاكل؟ مش عارف تتعامل مع ربنا ازاي هحط الخطة الايمانيه من شوال لرمضان السنه دي ناويين نعمل ايه في القرآن ناويين نعمل ايه في الذكر ناويين نعمل ايه في العلم ناويين نعمل ايه هقدر احط الحاجات بمنتهى الواقعية كويس وعايزك السنه دي واحدة واحده او اثنين هتشتغل عليهم الافات اللي احنا اتكلمنا عليها دي انا عندي عجب يعني بفرح بعملي بفرح بنفسي حبتين إنه بيقول صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه الاعجاب يعمل إيه؟ يحبط العمل فاتبقى أتعلم السنة دي هعود سنة أشتغل على حتة إن أنا ماستحقش الفضل وإن أنا ينفعش أنسب الفضل لنفسي هي سهلة بالكلام لكن في التطبيق العملي هتلاقيها صعب عليه. مش مسهلة خالص انت عندك عشرين سنة انت عندك خمسة عشرين سنة بقى لك مع نفسك الزمن ده كله فلما تيجي تقول لها كفاية كده بقى انت هتضيعيني لا انا هشتغل كذا تعالي تعالي ايه يا عم انت هتخدنا قوي ايه اللي مش عارف ايه ونسوي ايه ما انت بتاع حركتين انت اخرج كلمتين وشوية حماس كده وحنعمل وحنسوي وحنكسر الدنيا وان شاء الله وبعدين تعالي تعالي. ايه رأيك في تعالي دي؟ زي الأمر <تصفيق> خلاص هو كده النفس تشتغل معك بالطريقات فانت لأ لإمتى تودي الجهنم على طول إن النفس لأمارة بالسوء هنشتغل عليه قد الواجب العملي خطة إيمانية الأعمال اللي عايز أركز عليها أهم الآفات اللي أنا هحطها أنا بيأس بسرعة قانوت الإنسان كده يقوس قانوت طيب لما أنا عرفت من نفس أن أنا بأحبط بسرعة أعمل لها إيه دي لازم أشتغل عليها السنة دي بحيث أن أنا أدي جرعات الأمل وحسن الظن والمعاني دي علشان أداوي القافة دي هنتكلم عليها لما نتكلم على القسران بس في آخر الدرس علشان ده خط أحمر لازم أخذ بالي منه قوي بعد رمضان طيب أنا بتأخذني العزة بالإسم بكابر عندي ضربة الكبر مش متكبر بمعنى ان انا منتفش كده وانت مين وفي سلامتك انت بتعرفش انا مين في المصر كده لا بس عندي الحطة اللي هي برضو شايف نفسي حبتين وفي نفس الوقت يبقى الحق قدامي واضح اكابر وادفعه وابعيده بطره الحق وغمت الناس اه هحط بالنفس المعاني دي وحاهمت الوقفة اكتب فيها بواقعية اخطر حاجة عندك ايه الشهوة طبعا انت قاعد تقول لي عجب ورياء وبتاع خلينا في الشغل ايه شهوة اه مالها ايه الاخبار لا لا لا هو الشيطان مش محتاج معايا اي حاجة يشغلني بس زي ما هو عايز وبعدين يحطها في الطريق كل سنة وانت طيب يوقع عمالي دي كلها بزنوب الخلوات والعدد السيئة والنظر المحرم والدش والقنوات والمواقع الاباحية و... خلاص هو مش محتاجها تمام كده طب وانت هتسكت على نفسك كده طب وانا اعمل ايه الاقي بقى الشهوة متركبة في شبه انا شاب وحاج جوز بعد مش عارف ادي ايه والدنيا طعبة ها فا هعمل ايه بقى فكها حبتين افكها تضيع كل حاجة هو ده طب وانا بالشكل ده ببعد قوي عن ربنا وبالشكل ده مش نافع هتصرف ازاي ابتدي بقى اقول الشهوة دي حلها من عنده ازاي انه اول حاجة اتعلم المراقبة يعني اتعلم المراقبة اه ربنا شايفني دلوقتي ربنا مطلع عليا ربنا بطير ربنا شهيد ربنا رقيب ما ينفعش يشوف مني ده ماينفعش قف قدامه بين ايديه ويقررني على اعمالي يقول لي كنت بتعمل عدد سيئة ايه رأيك وشك يبقى اعمل ازاي دي اذا كان لو واحد كبير وليه هيبة عندك لو كده ما تقدرش تعملها قدامه لو كبير وليه هيب عندك وتتخفى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى شفت الحطة صعبة زي بتخونه اه اه الكلمة مرة بس هي كده بتخونه اسمك عنده فوق خوان اثيم بتعمل زنوب كثير متعود على زنوب كثير أسيا قوي مرة قوي ما ينفعش تعيش لها كده انت عينك زيغة عينك ملتفتة عينك بتقع على ما لا يحب بس انت بتحب هو ما بيحبش المعطية دي وانت بتحبها مين أعلى في قلبك انت ولا هو انت فبتستسلم لها وبعد كده بتقول أنا أعمل إيه آه الزنب مر قوي ما ينفعش تعيش لها كده أحط إن الموضوع ده لازم أشوف له حل هعمل كل ما بوسعي هتضرع للمهار حتى ولو بقع في الزنب طل لي ليه له يا رب خين السياد يا رب كره إلي يا النظر المحرم والعدة السيئة وكره إلي أن أعمل حاجة أنت ما بتحبهاش كره إلي كل شيء في قلبي أنت بتكرهه بتبغضه وأنا بحبه كره إلي الكفرة والفسوخة والعسيان هعيطله هبكيله هستنفي جهدي كله بس يرضى هقول له يا رب يا رب إن أردت بقوم فتنة لو الشباب النهاردة بيتفتنوا بالنساء وبيتفتنوا بالشهوات دي إن أردت بقوم فتنة فقبضني إليك غير مفتون طفرني وقبضني عندك أنا مش هستحمل رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه رب الموت أحب إلي من الفتنة والفتنة أشد من القتل فهمت المعنى؟ فهمت تعرف تشتغل ازاي هتكتب الرشدة ازاي هتحط تقافتك ازاي عرفت تقافتك فين حطها واشتغل عليها السنة احد مشيخنا الكبار كان هناك في الحرم فقعد الرجل له باع في الفكر الاسلامي فبص كده على الناس وقعد يقول يا لو المسلمين بالاتقان ده والاجادة دي والمعاني دي اللي عايشين فيها فرمضان في لو يستمروا على كده بس مش هيقدروا ليه ما يقدروش ده حل السؤال قاعد يقول الحل فين للمشكلة المعروفة السنة ليه مش كلها رمضان ما تستحملش تقطك البشرية ما تستحملش بص انت كده تلاقي نفسك ايه في ايام كنت واقع خالص فيها ومش جايب على انك قبلها بيوم كنت مقطع نفسك انا السنة دي بقول لهم في الاعتكاف اقولت لهم والله الحمد لله ان النبي قال صلى الله عليه وسلم يلتمسوها في الوتر لانك لو اشتغلت عشر طيام مش جاية تشتغل في الليلة الوترية تجيب اخرك تيجي في الليلة اللي بعديها مش قادر مش قادر تشتغل وتعمل بس مبارح كان الاحساس مختلف كان المعنى غير كده كنت عارف تركز اكتر الليلة اللي بعديها ممكن نفس الكم بس الكيف مختلف ليه هو كده الطاقة الايمانية مش فهمها انت ان في حاجة اسمها الطاقة الايمانية تقدر تشحن قد ايه وتفرغ بعد كده وتشحن وتفرغ تشحن وتفرغ فرمضان الشحنة الثانوية ويوم زي الجمعة الشحن الأسبوعية والفجر وقعدة الشروق الشحن اليومية تاخد الشحنة تشتغل ما خدتهاش مش هتعرف تعمل حاجة فهمتوا تعرف ازاي فقال ايوا هو كده بعدين بص كده وراح قايل احنا اللي نقدر نعمله ان المسلمين المفروض اللي أنا بقولك علي ده. كل سنة يمسكوا قافة أو قافتين ويشتغلوا عليها بحيث ان احنا نتخلص من مشاكل نحن كأمة وكأفراد تعرف تعمل كده؟ بيجيلك هزيمة نفسية اسبوع اللي عد ده ولما عملت كم معصية فيهم ولما ضاع منك كم ورد ولما وقعت كم صلاة حصل لك ايه؟ وقعت وقلت علامة الحسنة حصلتهم بعدها كل سنة وحضرتك طيب رمضان ضاع لم يقبل مني دي مش أشكال يتقبل منها حاجة خلاص كده الشيطان كده ايه جابك اشتغل يا حبيبي إن الشيطان يفتح على ابن قدم ثبعين باب من أبواب الخير عملت السنة دي أحسن من رمضان في حياتك أمتع رمضان في حياتك أروع رمضان في حياتك يا سلام تعال تعال ثم يهلكه في باب من الشر ويروح فتح له باب واحد كده زي الباب ده احباطه وقنوطه وخلاص فتيجي انت تقول رمضان السنة دي الحمد لله كان كويس وخلاص بقى انت عملت الزم اول ما كنت خارج من رمضان فايق وفرحان وبتاع بس انت عندك حتة تعجب ومشو اخب بالك منها فرح وقعت فيها وقعت اتلمست كتاف بس الشيطان لمسك كتف يعني بس خلاص جابك ما تتحلش كده تتفهم بحتة التقى الايمانية اللي انا بتكلم عليها الاسبوع ده اسبوع حاجات كتير وبيحصل فيها خلاص بقى خلصنا حبة اللي هو الواحد بيستجم فيهم شوية وبيبقى فيهم شوية فطور كده على الماشي ده شيء طبيعي انا بشوف مشايخ الكبار وعيني بتبقى كده لان كل سنة بيحصل الموقف ده تيجي بقى الاسبوع ده مش بنفس القوة مش راضي عن نفسه مش عاجبني الاسبوع ده خالص ابص للمشايخ اليوم نفس الحال يعني يا جماعة في حاجة غلط مش معاولة هي كده طاقة ايم زي حكاية الليلة الزوجية والليلة الوترية خلص خلصت رمضان بتبقى فيه اسبوع كده ابتدي الشحن تاني الشحن يبتدي منين من الواجب العمل اللي انا بتكلم عليه ده وقفة محاسبة ومعطبة مع النفس تكتب قافة او اتنين وتكثف شغلك عليهم وتطلع السنة دي انت الفائز الاول من رمضان سعيت بحق في تسكية نفسك عايزك تهتم بموضوع التسكية ده ان تبتدي بتدي تقرأ فيه وتتعلمه احنا عندنا على الموقع على منهج في مدرسة ايمانية مفروض ان شاء الله يعني كمان اسبوع هنبتدي دفعة جديدة مدرسة ايمانية فيها المعنى ده دروس تسكية بتفهمك يعني ايه نفسك ويعني ايه القفات اللي جواك وازاي تتخلص منها هو ده الموضوع حاول اذا قدرت ان انت تبتحك وظروفك تسمح ماشي ما كانش ابتدي اقراء لك كتاب زي تسكية النفس تعشقر احمد فريد اقراء لك مثلا كتاب زي قصة الالتزام بشيخ يعقوب اقرالك في كتاب بس عايز يتنقح شيء اسمه عيوب النفس بتاع ابو عبد الرحمن السلامين كتاب من الكتاب التراث بس كتاب جيد يقول لك الآفة انا في الاعتقاف السنة دي كنت بديهم كل يوم بعد الفجر الدرس آفة هتشتغل عليها ازاي على مدى الايام كل يوم آفة كل يوم آفة بحيث ان احنا نبقى فهمنا نفسينا فهمت المعنى ده عرفتوا مين هو الفائز الاول من رمضان هذا العام في مجموعة من الفائزين احنا قلنا عشر الاوائل العشر الاوائل اول واحد كانوا بتوع التسكية تاني فائز اللي حصلوا على جائزة الرب الكبرى ايه الجائزة الكبرى غفر لهم شوفوا ربنا يقولين يا ايها الذين منوها الأدل لكم على تجارة تنجكم تنجكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون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 اللي بلغ الجنة هو ده الفوز العظيم الجائزة العظمى جائزة الرب الكبرى اهل المغفرة بس خدوا بالكم اهل المغفرة دول ايه شعرهم ايه عملهم مؤمنين ايه من صلب قوي عارفين مين هو ربنا وفي نفس الوقت مجاهدين في سبيل الله مش بيتعاملوا مع ربنا بالفتور ده مش بيتعاملوا في طريق ربنا بالضعف ده أنتم الأعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أنت صفوة خلق الله في الأرض لو عندك اليقين ده والإحفاظ ده والمجاهدة دي في طريق ربنا الفائز الثاني من رمضان هذا العام هؤلاء الذين غفر لهم وهم أهل المثابرة والجهاد بمعنى الجهاد في طريق الله سبحانه وتعالى. قلنا في فائزين كثر. الفائز الثالث الذي سيستقيم على طريق الله. أهل الاستقامة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير آمنوا عملوا الصالحات يعني عملوا الصالحات استقاموا عليها استقاموا على طريق ربنا قلوبهم ما بتزغش دول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب دول اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور ومن المنع بعد العطاء دول لا يلتفتون ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون دول اللي سيدنا عليه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد الفان دول بيمشوا دول بيجروا على طريق ربنا ما بيبص الشمال ويمين عارفوا ورايح فين اهل الاستقامة دول اللي عارفين يعني ايه الحي القيوم يعني القيوم الذي به قيام كل شيء عايز تبقى مستقيم؟ عايز تبقى مستقيم لذ باسمه القيوم له يا حي يا قيوم أقمني على ضربك خليني على الصلاة المستقيم يا رب أهل الاستقامة الفائز الثالث الفائز الرابع أهل الصدق ربنا قال قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم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 ذلك الفوز العظيم هم دول الفائزين بحق اللي هو مين أصدق الله يصدق ملاش مع ربنا روغان بلاش مع ربنا كد بلاش مع ربنا تعيش الوهم انت عارف نفسك كويس خليك مع ربنا ابوء لك بنعمتك عليه وابوء بذنبي أصدق الله يصدق خليها كده صفيا كده مفهش اي شائبة كده خليك واضح معا إذا بلغت هذا المقام فأنت من الفائزين من رمضان الفائز الخامس المنصرفون عن المعاصي أهل التوبة ربنا يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحم وذلك الفوز المبين اللي هيصرف عن السيئات هو ده اللي ربنا رحمه هو ده اهل الفوز هو ده اللي فاز من رمضان السنه دي طلع تايب من رمضان ومش هيعمل الذنب الفلاني ابدا في حياته وربنا تقبل منه توبته وربنا سبحانه وتعالى تلقاه بقبول حسن فينبته نباتا حسنا ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي يا لو بلغنا التوبة النصوح من رمضان هو دا اللي فاز الفائز السادس الذين جاهدوا في الله حق الجهاد اللي هم بيستفرغوا جهدهم في طاعة ربنا شوف ربنا يقوله إيه لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيران وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجِرِي مِنْ تَعْبُتِهَا خَالِدِينَ فِيهَا ذلك الفوز العظيم اللي جاهدوا بأموالهم وأنفسهم اللي عنده استعداد يضححي بأي حاجة بس انت يرضى بجد آه عندك استعداد تضحي بأي حاجة بس هو يرضى آه عندك استعداد تنفق نفقة كبيرة وتتصدق بصدقة كبيرة عشان يرضى آه عندك استعداد انك تقوم تعمل عمل كبير جدا من الأعمال الصالحة تختم في ثلاثة أيام تختم في أسبوع تعمل لنفسك ورد كبير في الذكر تحاول ان أنت تفتح أبواب خيرات وتساعد فقراء ومساكين وأيتام وأرامل تعمل أعمال كبيرة أوه. حتى ولو كان ده هيكلفك تعب ومشقة جنب شغلك وجنب دراستك وجنب وجنب مش مهم بس هو يرضى هذا هو الفائز الفائز السادس الذين جاهدوا في الله حق الجهاد الفائز السابع قريب أوي من معنى ده برضو اللي باع اللي باع والله اشترى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل لله، فيقتلون ويقاتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله لا أحد فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم حد قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغضو فبائع نفسه فمعطيقها عرفت مين اللي اعطق من النار السندي مين اللي كتب له العدق السنادي فبائع نفسه فمعطيقها او موبقها اللي ماسك ولسه بيفكر وعنده القرار صعب صاحب القرار الشجاع الفائز السابع صاحب القرار الشجاع اللي باع اللي عنده استعداد يبيع اي حاجة ويوصل لمرضات ربنا سبحانه وتعالى هتبقى صاحب قرار الشجاع هتاخد قرارك وإحنا قاعدين دلوقتي بالله هتحلف على نفسك دلوقتي حالا إنك هتعمل كذا وكذا هنتفق مع بعض الأسبوع ده هنحلف مع بعض على نفسينا بعمل لا أنام الليل إلا وقد صليت لله ركعتين ماشي نحلف والله لا ننام الليل هذا الأسبوع عشان نبقى جمدين <تصفيق> لا أنام الليل هذا الأسبوع إلا وقد صليت لله ركعتين إيه رأيك؟ نتعهد؟ حط عليهم كمان حاجات خفيفة مية استغفار ماشي؟ مية استغفار ثلاث دقائق ولا يمر علي يوم دون أن أكون قد استغفرت لله مئة مرة قلوا أمين ماشي كده طيب أزود بجد ناخد حاجة نثبت عليها هو ده هاخد قرار وحستمر عليه وحنجح مع ربنا وححس بالمعنى ده تمام الفائز الثامن اللي حصل بقى ثمرة الصيام اللي هي التقوى أكثر الناس تقوى هو ده الفائز شوفوا ربنا يقول. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبذيل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم عملي يعني. الذين اتقوا دوها حيعملوا ايه؟ حيبقوا كده على طاعة الله تلاقيه؟ بيوفق لطاعة على نور من الله على بصيرة عارف يعمل ايه في كل وقت دلوقتي وقت اذكار دلوقتي وقت قرآن دلوقتي هروح شغلي ومحتسب لله الزوجة بتحسن التباع لزوجها ومحتسبة الام في تربية اولادها عرفة تعيش قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين حياتي كلها على نور من الله أرجو ثواب الله والجنة قدام عنايا وحاسب المعصية وأن يترك معصية الله يبقى بيني وبينها سدود زي ما قلنا أنا عملت وقاية هي دي التقوى عملت وقاية لنفسي لبست الحص لبست الدرع حصمت نفسي فبقى الفتن الرصاص اللي أعب بيجي في الدرع الواقنة ما بيعملش فيها تأسير على نور من الله عارف قوي ان المعصية دي ممكن تعمل فيها ايه وتهد فيها ايه وتوصلني بفين اخاف عقاب الله وجهنم مش نفيها وعارف مرها قوي وعذابها قوي فعشان كده ما اقدرش امد ادي الحاجة تغضبه هو ده المتقي ببساطة جدا وبكلمتين اللي وصل للمعنى ده يا شباب يبشر فإنه من الفائزين من رمضان هذا العام الفائز التاسع أهل الرحمة يا جماعة المعنى ده عايزين نعيشه قوي أنا قلته يمكن إن كده قبل كده بس أنا محتاج أقوله دلوقتي على شخاطر أحسسكم بمقام الرحمة ده جميل قدية إن ربنا لو رحمنا وإمتى حيرحمنا لما احنا نرحم الناس يا جماعة تعاملوا مع الكل بلاش تبقى أنت أصلك من أهل المسجد وأهل الإتزام وأنت بتاع الدين والناس كلها بتاع مش عارف إيه فعندك دي ارحم الغلابة وارحم أهل المعاصي وقل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ادعوه وكسف دعوتك ليه وخد بأديه له إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه رحمة فيقيه السيئات ويبعده عن الذنوب اللي هو الغايد دلوقتي ضعيف ولسه بيقع فيها ارحم الناس ارحم من في الارض يرحمك من في السماء عارف لما قلبك يتملي رحمة يحصل لك ايه هو ده المعنى اللي انا عايز اقوله يغفر لك التبعات. ايه التبعات؟ زنوب الناس زنوب الناس اللي انت تقدرش تعمل فيها حاجة زنوب القنطرة لما تعد الصراط الجنة قدامك خطوتين تبقى في الجنة تبصت لقي واحد مسكك من رأبتك يا حبيبي شتمتني اغتبتني نميت عملت فيها ظلمتني خدت حقي فصعب قوي فتئل قوي يحصل ايه تتشلب ايه يتغاصرون التبعات بما في قلوبهم من الرحمات انا كنت قلبي مليان رحمة وكنت برحم الناس قوي فلما يجي يقول لك حقي ربنا يقوله حقك عندي هو انت ارحم من ربنا اللي سمى نفسه رحمن ورحيم لا هو ارحم انت كنت بترحم الناس قوي فلما يجي لك ده ياخد منك يقوله خلاص انت عايز ايه عايز خش الجنة خش يا عم الجنة وانت خلاص انتهى في المسان شفتوا المعنى ربنا يقول فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته آه لو دخلنا في رحمته ذلك هو الفوز المبين اخر حاجة بقى الفائز العاشر قدمة كده العشر الاول العشر الاول العاشر اهل الرضا اللي راضي عن ربنا انا كنت بقول الواحد لما بيبتلى بافتلاء او بتمر عليه محنه بيبان يا عم الكلام سهل راضيته بالله يا ربه وتلاقي تيجي تشتغل بهم قلبك الموضوع مر مش تتعامل فتلاقي نفسك بتعمل ايه بتبلح وبعدين تقول انا راضي لا يا حبيبي ده مش رضا ده اسمه صبر الصبر ايه تجرع مرارة القدر يعني انت دلوقتي فات منك حاجة او سلبت نعمة او مردت في وقت يعني صعب او مضيق عليك او نفسك كان يبقى معك فلوس عشان تتجوز او مش عارف ايه ايه ايه فجواك قاعد يقول ايه يا رب بس ما بتطلعهاش، هاش فبتبلحها وساكت ده اسمه ايه اسمه صبر بس لما يبقى يتملي القلب بقى كده يعني تصخط ما يبقاش لا صبر خالص ولا رضا ولا اي حاجة ده يبقى تصخط انما التاني بيبلحها ويقول خير خير ان شاء الله ربنا حيدبر لي امر ده الصبر الراضي بقى ينزل عليه القدر كده انتوا عذبني فاني لك محب بحبك برضه يا جاع بقى نفسك من جوة بقى ده انت حفال لكم بحبه واللي يجيلي من حبيبي حبيبي وما يفرقش معايا هو ما بيعمل ليش حاجة فيها شر الخير إليه والشر ليس إليه خيره إلي نازل وشر إليه صاعد يبتلي ليهذب لا ليعذب فبحب فده يقبلها يبتسم عايش إلاّم يكن بك سخط عليّ فلا أبالي، ولكن عافياتك هي أوسعي. بالصلاة ده عامل إزاي؟ عشان كده عالي يا قوي. حاجة من اللي أنا شغلة بالي قوي وليسا مالقيت لاش حل. ليه ربنا ما تمش نفس الراضي. مش من أسماء ربنا خلص الرضا. على إن الرضا ده أعلى المقامات. واعد بفكر فيها. إيه اللي من الأسماء عاد بدرس الأسماء والصفات كذا عشان المعنى ده ألايلو جواب. فاللي يعرف يقول. وَعَادَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجِرِي مِنْ تَعْقِطِهَا تَجِرِي مِنْ تَعْقِطِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا الرضوان يرضى عني وعنك خلصت كل مشاكلي ومشاكلك في الحياة هم دول العشر الأواز خلاص؟ بسرعة جدا الرشدة والجدول للعملي وحنعمل ايه دول العشرة عايزك تشوفهم كده وتحط الجدول للعملي للسنة يا طرى لربنا من انهي مقام من دول رضا ولا صدق ولا توبة ولا ولا ولا وعايزك تاخد الآفة اللي اتفقنا عليها فهتحطها قدام عنيك وعايزك تحط الأعمال اللي حتثبتها من دلوقتي والأهداف الإيمانية يا ترى زي ما قلت هتختم قد ايه السنة دي هتقرأ قد ايه هتعمل ايه هتتقرب ربنا في كذا يا ترى الفجر عندك هتبقى في وقتها ومن قبلها كمان نص ساعة هيبقوا فيهم تهجد وتصلي الوتر وتقيم السنة وجلسة الشروط هتعمل ايه السنة دي هو ده اكتب الكلام ده وعاهد ربنا عليه وخليك ممن لا ينقضون مع الله عز وجل العهود لان دول هم اهل الخسران أهل الخسران اللي خسروا السنة دي بسرعة مين واحد اللي حينقض العهد مع ربنا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصلوا يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون اثنين اللي امتكسوا اللي بعد ما دقع الحلاوة رجع تاني يعمل نفس المعاصي ورجع تاني نفس المخالفات ربنا يقول ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين تلاتة المترددين اللي هو ايه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير ونطمئن نبيت في رمضان شغالين وإن أصابته فتنة فتنة العيد أول ما يخرج خلاص تنزل الفتن كلها ومش تشتغل ايه اللي حصل له خسر الدنيا والآخرة لا حصل خير ربنا ولا حصل حتى خير الدنيا أربع من اللي خيخصر السنادي أولياء الشيطان اللي سيد نفسه للشيطان اللي ما بيرغمش الشيطان اللي ما بيقولش للشيطان لا ربنا يقول ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا خمسة أهل الدنيا اللي عايش ليه؟ اللي عايش للمنصب والجاه والفلوس والزوجة الحلوة الأمورة والبيت الشيك الأنيق والعربية الفارقة العيش المعاني دي اللي أكبر هم الدنيا ربنا يقول سبحانه وتعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله اسمعني بقى مين اللي كذبوا بلقاء الله اللي هيقول فيهم الوصف ده حتى إذا جاءتهم مساعة ضغط قالوا يا حصرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون جيد جبل سيئات ماشي به لربنا يوم الحش من هم رحيل بعضي على طول وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون اللي اتغر بالدنيا فكذب بلقاء ربنا فمعنى الآخرة طلع من قلبه هو ذا اللي خسر السنة دي رمضان وحيخسر طول الوقت ودايما يخش المعركة ولا المباراة ولا في اي مسابقة دايما تلايه هو صاحب الصفوف الاخيرة ستة اللي يأمن مكر الله ربنا يقول افأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله الا القوم الخاسرون يعني مكر الله اللي بيخادع فربنا يخدعه. اللي بيخادع اللي هو شكله حلو ومن جوه اسود بتخدع مين يا عم انت بتضحك على نفسك اوعدكوا من دول لا تأمن مكر الله اخر الخاسرين احنا خدنا عشر فايزين وسبعة خسرانين السبعة الخسرانين اخر واحد فيهم المحبط اهل اليأس اللي احنا قلنا عليهم اللي هو اللي انا بشوفه في عينيكم بعد اسبوع جميل بعد رمضان اللي هو ما فيش فايز يا عم والله فيه وربنا وحسن الظن قلت السنة اللي فاتت وسمعت الشريط ومعنا عملش أي حاك طيب يا عم خد لك جرعة أمل واعمل مش عارف ايه وسوي هو يعني انت هاي هتشتغلني احنا خلينا مع بعض ايا نعرفها بص هنشتغل رمضان وصيام وقيام ونفطر الناس ونعمل شرط رمضان ونفر حلو وبعد كده كل سنة وانت طيب هو مفيش فايدة انا عملتها كتير قوي بالي لي الكلام ده خمس ست سبع رمضانات فتيجي من فوق بقى فيعنده دي؟ يحلها كالتالي انه يعرف ان الاحباط ده والله هو اللي حيخليك تتغير صح لو قرتها صح شوفوا ربنا سبحانه وتعالى خلى المشكلة كلها عادة جوايا اولما اصابتكم مصيبة قد اصابتم مثلها قلتم ان هذا ليه يا رب افطر بعد رمضان ليه يا رب ما اشتغلش بعد رمضان ليه اللي انا عملته مش عارفة تقيم عليه قل هو من عندي انفسكم ما انت قلنا بقى المشكلة جوه طيب اعمل ايه عليا اخدها كده بنقاط اول شيء يقولك ارجع خطوة الورا انت محبط ارجع بس خطوة الورا ما تعيشش اللي انت عايشه دلوقتي اللي انت عايشه دلوقتي هيهمدك انا ما صلتش الفجر بقالي كم يوم في الجماعة انا اذكاري رايحة انا القرآن اللي كنت قيل حقتم كل مش اسبوع لا كل شهر بقالي يومين ثلاثة مش مسك المصحف لا لا ارجع خطوتين وانت مسك المصحف. مش كنت بتارى مش كانت كويس مش كنت ربنا بيبعطلك انت كويس خدقني انت كويس وقال له ليه ومن عليك بالمنان ليه ما كان حرمك جابك المسجد ليه فيك خير بجد اه فيك خير والله ما تخافش جواك خير استثمره اعتبر الكلام ده كله انت رجعته خطوتين من تاني وانساهم خالص لكي لا تأسوا على ما فاتكم اللي فاتني خالص اللي فات مات يقول لك ارجع خطوتين لورا وبتدي شوف الأمور بشكل آخر اطلع بره الدوامة اللي انت عايش فيها بعد كده يقولك العقبات اللي قدامك دي فرصة رائعة جدا ان انت تقرأ الحاجات اللي حواليك ان انت تقرأ نفسك اه شفت انا مشكلتي فين انا مشكلتي هنا انا لازم اشتغل كده زي ما اخدنا في موضوع تفكية النفس ابتدي حطها فرصة ان انت تتعرف على نفسك وان انت تسعى في تسكية نفسك تلاتة الاحباط ده بيقول ان انت مش فاهم قصة الطاقة الايمانية اللي انا قلت عليها فهده ايه بس بلاش تتسرع دلوقتي في اتخاذ قرارات وتقول انا ما انفعتش واحبطته وانا بقول ما ينفعش تسمعه دلوقتي الحاجات اللي هي بتاعت محبطات الاعمال ومش عارف ايه فكل واحد يطلع بنتيجة سلبية الشغل راح انا مش نافع ربنا مش عايزني صدقني ربنا ما عايزني الاحساس ده طلعوا من نفسك واستدفعوا زي ما قلت بانه اسمه الاكرم واسمه الاعلى فهم تعبد ربنا بالاسمين دول علاج حالة الاحباط ماشي انت وحش انت اصلا من الاصل وحش بس انت مش اخب بالك والله وحش والاصل فينا كده احنا الاصل فينا النقصان مش كده الاصل في بني الانسان طب بلاش أقول لك بالادلة ان انت وحش انا انا بلاش عشان انت عتزعن إن أنا وحش إن الإنسان لا في خص كلنا خسرانين البشر كلهم كده وحشين هو خسرانين هو إلا بس كل دول على جنب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر يبقى إحنا وحشين يبقى أنت ما تستحقش صح تستحق بقى أنه يكرمك ويديه لك ويفتح عليك لما تحس أن أنت وحش ما تستحقش بس تيجي بقى تبتلي تقول له إيه هو أنا ما استحقش بس انت الأقر هو أنا ما استحقش بس انت الأعلى أعلى من تصوري في صفات الجمال والجلال فإذا كنت أنا حاسس إن أنت يعني هترحمني إن شاء الله واثق أن الرحمة اللي في دماغي اللي عندك أعلى وحتعفو عني إن شاء الله واثق أن العفو اللي عندك أعلى أصلا أنت بتعفو عن كثير وحتغفر لي إن شاء الله أصلا أنت سميت نفسك اسمين غفر وغفور فهتغفر لي الصغير وحتغفر لي الكبير وحتغفر لي القليل وحتغفر لي الكثير مش عشان انا استحق عشان انت اعلى فهمتوا المعنى ده تتعبد ربنا به وتبقى على حسن الظن انه هياخد باديك ويقيل عثرتك لتصير على طريق ربك فنجح من احباطك انجح من يأسك انجح من فطورك غير من نفسك وخلي المعاني اللي انت عيشها دي تبقى ليها الدافع تبقى ليها تأثير قوة الدافع اللي في ظهرك مش حرضة كده مش حرضة ضيع مش حضيع. لازم اتغير لربنا سبحانه وتعالى عرفت لو المعاني دي جواك ابشر بقى لما الدنيا بتبقى سودة حتى اذا استيقص الرسل وظنوا انهم قد كذبوا أتاهم نصرا الرحمتي هو ولي أمرك وهو الحمين فأكثر من حمده ولذ به وقول له اللهم أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين عليك أن تستعذ به وتلجأ إليه وعرف أنه سبحانه وتعالى يقبلك على ما فيك بيقبلنا على أن لفينا فاستبشر اخيرا احبتي في الله علينا بهذه الوصفة الثلاثية لتكون هي النبراس وهالمصباح لنا في الطريق شوفوا يا جماعة عايز تهتدي بعض رمضان الوصفة ثلاث حاجات ربنا قال اسمعني بقى حتة حتة عايزين نسمعها ونتأملها كده ونتلوها واني لغف لمن تاب وآمن لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدى بصوا أول حالة غفار ما هذا شيء غفور الفرق الغفار اللي بيغفر الزنوب الكتير الصغير، فيغفر لك كل الحاجات اللي انت الصغير اللي انت عاد تجمع فيها دي غفار لمن عمل الوصفة الثلاثية اللي هي اول حاجة تاب بعدين امن وعمل صالحا تاب وتقرب لربنا سبحانه وتعالى بهذه التوبة وبدأ يعرف مين هو ربنا وامن بيه اوي وأوق... وايقن بيه اوي وبعد كده بقى موفق لعمل صالحات استنوني بقى ايه الوقفة في الاية ثم اهتدى ما قالش ليه لمن تاب وقام وعمل صالحا واهتدى ثم بتوع اللغة بيقولوا ايه بتفيد التراخي يعني بتدي وقت معنى كده حيتوب ويؤمن ويعمل صالح ويبقى مرحلة ومعدين يرجع تاني يجدد توبته ويجدد ايمانه ويجدد اعماله الصالحة يعني عاملة بالضبط كده تبت وامنت وعملت صالح في رمضان تمام طيب خلاص بقى هتوفق للهداية اصبر شوي ارجع تاني جدد توبتك جدد إيمانياتك الشيخ الإسلام يقول والله ما زلت أجدد إسلامي منذ ثلاثين أكبر من. لسه بجدد في إيماني ثم تيجي بعد كده يبقى أجدد توبتي جدد إيماني أجدد الأعمال الصالحة أجدد العمل الصالح ما بقاش بس الصلاة وقيامه وصيامه أجدد أشوف أعمال تانية يمكن لسه العمل اللي لو عملته حيفتح الباب بيني وبين ربنا لسه ما عملتوش فجدت في الأعمال لو عملت الوصفة دي وخدت وقت مرة واثنين وثلاثة واربعة اللي هي معنا ثم هيحصل له ايه ثم اهتدى الآية دي في صورة ايه طه آخر الصورة هاي بقى فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى مين يا رب أصحاب الصراط السوي الصراط السوي تاب آمن عمل صالحا ومن يا رب اللي اهتادوا اللي حقاوا الوصفة الثلاثية عرفت الوصفة الثلاثية أسأل الله رب البرية أن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم